تك يا دار العز والطيب والجود يظهر بلد بالأرض والكون كله والكون كله يلي رياضك خير ورجالك فهود يلي فطرك الله على طاعة الله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 يطهر بلد بالارض الكون كله يلي رياضك خير, خير ورجالك فهود يلي فطرك الله على طاعه الله نسايمك عنبر وريحك دهن عود ومشاهدك يبري ثمانين علّى نسايمك عنبر وريحك دهن عود ومشاهدك يبري ثمانين جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد والكون والكونيكي والكون كله يلي رياضك خير ورجالك فور يلي فطرك الله على طاعة الله جيناك يوم أيامنا كلها سهود وريقنا شفلين ما ماك بال جيناك يوم أيامنا كلها سهود والرجناشف لين ما ماك والله جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر بلد بالارض والكون كله كللا كللا يلي يريابه خين ورجالك فخور ترك الله على طاعة الله من زود يا عز المصالين في زود عمر السعود ما شار بالمذله من زود يا عز المصالين في زود عمر السعودي ما شعار بالمذله مذالة جيتك يا دار العز والطيب والجود يطهر <تصفيق> بلد <تصفيق> الهار يكوني يلي رياضك خير والجالك فهود يلي فطرك الله على طه دار العز والطيب والجود يطهر بلد بالأرض والكون كله يلي رياضك خير ورجع لك الفوت يلي فطرك الله على طاعة الله يلي فطرك الله على, على طاعة الله, الله